Book 2 Twintig 20. Small talk, deel 1 Maak het uzelf gemakkelijk خذ راحتك خذ راحتك دو alsof u thuis bent البيت بيتك البيت بيتك What wilt u drink? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ هوت u van muziek؟ أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ إك حد من كلاسيك موسيقى أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية ديتزاين مين هذه هاذه سيدياتي هنا سيدياتي سبوتوا يوميزيكيسترمنت؟ dit is mijn gitaar. أتعزف على آلة موسيقية؟ Het is mijn gitaar. هذه قيثارتي. هنا A. How u van zingen؟ أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Heeft u kinderen؟ عندك أطفال؟ أ أطفال؟ هاف يو ان هوند؟ أ عندك كلب؟ أ كلب؟ هاف يو ان كات؟ عندك قطة؟ <متصفيق> أ قطة؟ بوكن. هنا توجد كتبي. <متصفيق> هنا توجد كتبي انا اقرا حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب ماذا تحب ان تقرا ماذا تحب ان تقرا جاتو جاتو جاتو جاتو جاتو جاتو جاتو جاتو جاتو أتحب أن تذهب إلى الحفله الموسيقية. gaat u graag naar het theater. أتحب أن تذهب إلى المسرح. أتحب أن تذهب إلى المسرح. gaat u graag naar de opera. تذهب دار أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Gaat u alstublieft naar www.bok2.de voor het boek en de tekst.